خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحج. يقول السائل رأيت الناس في حج بيت الله الحرام إذا طافوا بالبيت يشيرون إلى الحجر ويقبلون أيديهم. فهل هذا صحيح أو خطأ؟ تقبيل الأيدي لا يكون إلا إذا وضع يده على الحجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أو المحجن كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ويقبل لكن بالإشارة لا يقبل يشير ولا يقبل ما يفعله الناس الآن في تقبيل اليد بالإشارة ليس على الهدي النبوي. وقد قال النبي خذوا عني مناسككم فأنت تريد أن تحج كما كان يحج النبي صلى الله عليه وسلم الله ما جعل حجنا جميعا حجا مبرورا